إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يوضي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار في البدايه اقول لحضراتكم تقبل الله من نوابكم صالح الاعمال ونستكمل كلام ان شاء الله على كتاب اصول الايمان كنا انتهينا من الباب الاول وهو كان يبحث في الايمان بالله الايمان بالله وان شاء الله نشرع في الباب الثاني وهو يبحث في الركن الثاني من اركان الايمان وهو الايمان بالملائكه الايمان بالملائكه يقول للبحث الاول في تعريف الملائكه واصل خلقهم وصفاتهم وخصائصهم تعريف الملائكه واصل خلقهم وصفاتهم وخصائصهم اما تعريفهم فيقول الملائكه في اللغه يعني جمع ملك وهو ماخوذ من اللوك الك يالوك لوكا ولوكه يعني اللي هو ارسل يرسل ارسالا وهي الرساله وهم خلق من مخلوقات الله يبقى اصل الاشتقاق اللغوي كلمه ملك من كلمه ا لك يعني ارسل والملك يسمى ملك لانه رب سبحانه وتعالى ارسله الى خلق ويقال في تعريفهم هم خلق من مخلوقات الله لهم اجسام نورانيه لطيفه قادره على التشكل والتمثل والتصور بالصور الكريمه ولهم قوى عظيمه وقدره كبيره على التنقل وهم خلق كثير لا يعلم عددهم الا الله قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بامرِه فلا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون طبعا باب الايمان بالملائكه الملائكه من من الموضوعات اللي حدث فيها لغط كبير وحضر فيها انحراف كبير للبشر فهناك تصورات فاسده عن الملائكه كانت موجوده في فيما على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وما زال بعض الناس الان عندها هذه التصورات الفاسده عن الملائكه فبعضهم كان يتصور ان الملائكه بنات الله عز وجل الملائكه دول يقول عليهم بنات الله عز وجل وبعضهم يظن ان الملائكه هي الافلاك اللي في السماء الكواكب اللي في السماء وبعضهم يظن ان الملائكه دي الهه لذلك فالقران يصحح لنا التصور يصحح لنا التصور هل هناك ما يسمى بالملائكه نعم يسمى هناك وفي طبعا ناس بتنكر الملائكه زي الفلاسفه بينكروا ان في حاجه اسمها ملائكه وان في وحي ويقول لك لا ده هي عباره عن قوه عند النبي او الرسول عنده قوه ذهنيه عاليه فكان المعاني تتمثل له من شده استحضاره وقوته الذهنيه كان المعاني تتشكل له فيتصور من يخاطبه وبعضهم يتادب يعني ويقول ايه لا ده هو بيقول للناس كده ان في ملائكه بيكلمون عشان يبسط لهم المعلومه عشان يبسط لهم المعلومه للاسف في كلام زي موجود ما ناس فلاسفه اللي ممكن اسمهم يقولوا احنا فلاسفه اسلاميه فلاسفه اسلاميين زي ابن سينا مثلا وزي الفارابي بيقول كلام تصراحه يعني نحكي قصه ان ملك وجبريل وياتي بالوحي ويكلم النبي عليه الصلاه والسلام ده كله ده تخيلات وتصورات مش, مش ملهش حقيقه في الواقع سباب الايمان بالملائكه لا يضبط الا ب ضبط الماخذ ضبط المصدر فمصدرنا ايه في هذا العلم في هذا الامر الوحي المصدر هنا الوحي ودي قضيه خطيره يفترق فيها الدين الاسلامي او يفترق فيها اهل الاسلام عن غيرهم ودي معاركه كبيره بين اللي بيسموا انفسهم تنويريين او اصحاب ال المنهج التنويري وبين الاسلاميين اللي هو مصدر المعرفه مصدر المعرفه انت عندك في اوروبا وصل اللي هو كانوا بيسموه قانون الحالات الثلاثه اول مرحله يقول لك مرحله اعتقاد الانسان بان فيه الهه او قوى خفيه بتسيطر على الكون والمرحله انتهت جت المرحله الثانيه مرحله الميتافيزيقا او مرحله ما وراء الطبيعه وهي مرحله ال المذهب العقلي وبعد كده ايضا اثبتت فشلها وانتهت المرحله الثالثه المرحله التجريبيه او المرحله اللي بيسموها الماديه ودي اللي انبثق منها بقى الماده الجدليه بتاعه ماركس وغيره اللي هو الواقع اللي يشهده بالحواس فقط هو ده اللي يتعامل معاه فاحنا لما بنجي نتكلم في قضيه قبوص الملائكه لو احنا حبينا بقى نطبق المنهج سواء بقى المنهج التجريبي اللي هو بالحواس فقط او المنهج العقلي مش هتقدر مش هتلاقي عندك معلومه واحده صحيحه لان المعلومه دي لن بعقلك هتدرك ايه هم الملائكه ولا صفاتهم ولا اوضاعهم ولا بحواسك هتقدر تدرك ايه هي الملائكه انت لا تستطيع ان تراه ولا ان تكلمهم تراهم اذا تشكلوا في صور اخرى حقيقه الملائكه وغير ذلك ليس من طبيعه الانسان ولا من حواسه انه يقدر على هذه الرؤيه الا ان يقدره الله سبحانه وتعالى كما فعل مع النبي عليه الصلاه والسلام فالباب ده من الابواب وده ودي اغلب ابواب العقائد كده اللي هي ابواب النقل يعني الباب الباب ده الباب اللي بيثبت فيه المجال مجال النقل اللي هو الادله والايات والاحاديث فاحنا بقى هناخد كل ما هنبتدي ان دلوقتي نتكلم عن الملائكه شو هنتكلم عن خلقاتهم وعن صفاتهم وعن اعمالهم وعن ولايتهم كل ده هنتكلم عنه كله عباره عن نقل انت اللي يلزمك في هذا انك تصدق بالخبر تصدق بالنقل اللي جالك من ربنا سبحانه وتعالى او جالك عن طريق النبي عليه الصلاه والسلام تصدق بهذا لانه بيخبرك عن واقع جاي غي... عن عالم غيبي انت لم تشهده ولا مجال فيه للعقل ولا للقياس ماشي اصل خلقهم ملائكه خلق من مخلوقات الله طالما قلنا هم مخلوقات الله يبقى بنرد على الطائفه اللي قالوا بنات الله عز وجل ويرد على الطائفه اللي قالوا انهم الهه او اللي قالوا ان هم الافلاك اللي بقى خلق من مخلوقات الله لهم اجسام نورانيه ايه خلق من ايه الملائكه الماده التي خلق خلق الله منها الملائكه هي النور فعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خُلقت الملائكه من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم والمارج هو اللهب المختلط بسواد النار يبقى الملائكه خُلقت من نور الملائكه خُلقت من نور ذا خبر عن النبي عليه الصلاه والسلام يخبرنا بهذه المعلومه صفاتهم يقول قد تضمن الكتاب والسنه الكثير من الصفات المبينه صفات الملائكه وحقائقها فمن ذلك انهم موصوفون بالقوه والشده قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد قال تعالى في وصف جبريل عليه السلام علمه شديد القوى وقال في وصفه ايضا ذي قوه عند ذي العرش مكين مكين يعني له مكانه وهم موصوفون بعظم الاجسام والخلق ففي صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها وقد سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى ولا قد راهه بالافق المبين فقال ابن مه هو جبريل لم اره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رايته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء الى الارض يعني لما راجع بي على صورته التي هو عليها التي خلقها الله على لا لا الصوره التي خلقه الله عز وجل عليها غير متشكل في صور اخرى معلوم ان جبريل كان ممكن يتشكل في صوره الصحابي اللي هو دحيه الكلبي ورضي الله عنه ارضاء وكان يتشكل في صوره اعرابي يعني استاذ في الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب اه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل علينا رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر الا غير ذلك فدي كلها اسمه بيتشكل ياخذ صوره غير الصوره بالصورة. ولما تشكل لمريم عليها السلام لما قال ايه الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دولهم حجابا فارسلنا اليها روحا فتمثل لها بشرا سويه بدا كان جبريل عليه السلام لكن الصوره ان ربنا خلقه عليها بقى حقيقته ان ربنا خلقه عليها عز وجل راه ونزل فيها مرتين المره الاولى في بدايات الوحي لما فزع ورجع يرجف فؤاده والمره الثانيه في ليله الايه الاسراء والمعراج فبيصف هذا بيصف جبريل يقول فرائيته سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض يعني يعني يسد ما بين السماء والارض بنعظم خلقه صلى الله عليه وسلم عزره خلقي عليه السلام اي جبريل وروى الامام احمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريلا في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الافق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم قال الحافظ ابن كثير اسناده جيد الحديث المتفق عليه روى ابو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكه الله من حملة العرش انما بين شحمة اذنه وعاتقه 700 عام قال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح يعني ما بين شحمة الاذن للعاتق مسيره 700 عام ومن صفاتهم انهم يتفاوتون في الخلق والمقدار فهم ليسوا على درجه واحده فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثه ومنهم من له اربعه ومنهم من له 600 جناح قال تعالى الحمد لله حافظ السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولى اجنحه مسنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ومن صفاتهم الحسن والجمال فهم على درجه عاليه من ذلك قال تعالى في حق جبريل عليه السلام علمه شديد القوى ذو مره فاستوى تفسير السلف لكلمه مره قال ابن عباس ذو مره يعني ذو منظر حسن وقال قتادة ذو خلق طويل حسن وفُسرت أيضا بالقوة ولمنته فهو قوي ذو منظر حسن وقالت على مخبرا عن النسوة عند رؤيتهن ليوسف عليه السلام فلما رأينه اكبر نهو يعني اعظم نهو وقطعنا ايديهن وقلنا حاجه لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم يبقى انما قلنا ذلك لما هو مقرر عند الناس من وصف الملائكه بالجمال الباهر ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها انهم كرام ابرار قال تعالى بايدي سفر سفر جمع سفير كرام برر وقال عز وجل وان عليكم لحافظين كراما كاتبين فهم خلق كريم على الله عز وجل ومن صفاتهم الحياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان رضي الله عنه الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على هيئه في بيته وكان دخل عليه ابو بكر فلم يعدل من هيئته التي هو عليها ثم دخل عليه عمر فلم يعدل من هيئته فاستاذن عثمان ليدخل فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وعدل من هيئته فسال عائشه اشكل علي هذا الامر فسالته ادخل عليك ابو بكر ودخل عليك عمر فلم تعد فقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه اي عثمان ومن صفاتهم ايضا العلم قال تعالى في خطابه للملائكه قال اني اعلم ما لا تعلمون فاثبت الله عز وجل الملائكه علما واثبت لنفسه علما لا يعلمونه وقالت تعالى في حق جبريل عليه السلام علمه شديد القوى علمه يبقى جبريل اللي علم النبي عليه الصلاه والسلام قال الطبري علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القران جبريل عليه السلام وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم الى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنه من صفاتهم العظيمه واخلاقهم الكريمه الداله على علو شأنهم وسمو منازلهم ولذلك الانسان كل ما يقرا في كتاب الله عز وجل فيقف مع ايه فيها ذكر الملائكه فيقف مع هذا الوصف فهم ملائكه كرام على الله عز وجل فحري بنا أن نتخلق بأوصفه نتخلق بأوصفه وسأتي معنا ما يجب علينا وكيفية الإنم بالملائكة أنه يجب علينا محبتهم ويجب علينا توليهم وأن بغض ملك من الملائكة كفر وسب ملك من الملائكة كفر فلابد هؤلاء المخلوقات الكريمة عن الله عز وجل الموصوفة بكل خير أن نتخلق بصفة دي يقول من خصائصهم هيقول بقى بعض الخصائص اي المميزات التي تميزهم عن غيرهم من المخلوقات يقول الملائكه عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى بها وامتازوا بها عن الجن والانس وسائر المخلوقات فمنها ان مساكنهم في السماء وانما يهبطون الى الارض تنفيذا لامر الله في الخلق وما اسند اليهم من تصريف شؤونهم قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وقال تعالى وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يبقى الملائكة في السماء يقول ذلك في قوله عز وجل ومن عنده فين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسهون وقال تعالى صواعق من في السماوات ومن فرس سكان السماء اهل السماء وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم الله وهو اعلم بهم يعرج يعني ايه يصعد فسالهم الله وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون والنصوص في هذا كثيره جدا يصعب حصرها هنا ومن خصائصهم انهم لا يوصفون بالانوثه ولا بالذكوره يعني ما تقولش الملائكه ذكور ولا اناث لا هم خلق من خلق الله عز وجل لو اردت ان تصفهم فقل كما قال الله ف عباد مكرمون هم عباد لله عز وجل اناث لا طب يبقوا ذكور لا لا يوصفون لا بالانوثه ولا بالذكوره فهم لا يتزوجون لا يتناكحون اصلا الملائكه كما انهم لا ياكلون فهذه صفاتهم خلقوا على هذه الهيئه انهم لا يوصفون بالانوثه قال تعالى منكرا على الكفار ذلك وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناث اشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون يعني بناءا على ايه بتتكلموا في خلق الملائكه بناء على ايه تقولوا انهم بنات الله عز وجل هل شهدتم خلقهم ام هل عندكم من سلطان بهذا هل عندكم كتاب يخبركم انهم بنات الرحمن طب لا عندك سلطان يعني حجه ولا كتاب من الله ولا شهدت بعينيك ما خلقه الله عليه فلماذا تتكلموا يا كل سبحانه وتعالى وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناسا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقال تعالى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى ومن خصائصهم انهم لا يعصون الله في شيء ولا تصدر منهم الذنوب بل طبعهم الله على طاعته والقيام بامر كما قال تعالى في وصفهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال ايضا لا يسبقونه بالقول وهم بامرهم يعملون يعني لا يتقدموا على الله عز وجل في قول ولا يقترحون ينفذون فقط لا يسبقونه بالقول وهم بامرهم يعملون يبقى دي ايضا اقول لكم كل هذه الصفات من صفات الذين تأثر بها التسليم والانقياد لله عز وجل غير ذال ومن خصائصهم أيضا أنهم لا يفترون عن العبادة ولا يسأمون الفتور اللي هو الايه؟ الضعف والسأم اللي هو الملل فلا هو من يصيب ضعف من كثرة العبادة ولا يصيب الملل من كثرة العبادة قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال في ايه اخرى فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون فهذه بعض خصائص الملائكه ايضا من خصائصهم انهم لا ياكلون لا ياكلون ايه الدليل ايه الدليل ايات لذكر الله عز وجل فيها ضيف ابراهيم المكرمين اِذْخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فَرَاجَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيز فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَهُمْ لَمْ يَأْكُلُوا وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى قَالَ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ فَهُمْ لَمْ يأكلون وليك لَا يَأْكُلُونَ وَلَكِنْ لَا يَأْكُلُونَ يبقى العباره المنتشره خطا ابياكل مع الملائكه ده بياكل بياكل رز بلبن مع الملائكه لا الملائكه لا بتاكل رز بلبن ولا بتاكل غير رز بلبن الملائكه لا ياكلون فهذه بعض خصائص الملائكه التي اختصهم الله بها دون استقلين للانس والجن وبالجمله جنس اخر وبالجمله فالملائكه جنس اخر يتميزون في اصل خلقهم وتكوينهم عن الانس والجن كما ان لكل من الانس والجن خصائص هما التي يتميز بها احد الجنسين عن الاخر والله اعلم المبحث الثاني يقول منزله الايمان بالملائكه وكيفيه وكيفيته منزله الايمان بالملائكه وكيفيه اي كيفيه هذا الايمان وادله ذلك منزله الايمان بالملائكه الايمان بالملائكه ركن من اركان الايمان في الدين الاسلامي لا يتحقق الايمان الا به وقد نص الله على ذلك في كتابه واخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قال تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله فاخبر ان الايمان بالملائكه مع بقيه اركان الايمان مما انزله الله على رسوله واوجبه عليه وعلى امته وانه ممتسل لذلك قال تعالى في ايه اخرى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين فجعل الايمان بهذه الخصال دليل دليل البر والبر اسم جامع للخير وذلك ان هذه الاشياء المذكوره هي اصول الاعمال الصالحه واركان الايمان التي تتفرع منها سائر شعبه كما اخبر الله عز وجل في مقابل هذا ان من كفر بهذه الاركان فقد كفر بالله قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد اضل ضلالا بعيدا فاطلق الكفره على من انكر هذه الاركان ووصفه بالبعد عن الضلال فدل ذلك ان الايمان بالملائكه ركن عظيم من اركان الايمان وان تركه مخرج من المله يبقى دي منزله الايمان بالملائكه انه ركن من اركان الايمان وان ترك هذا الركن مخرج من المله وقد دلت السنه كذلك على هذا وهو ما جاء موضحا في حديث جبريل المشهور الذي اخرجه الامام مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول, رسول الله وتقيم الصلاه وتقيم الصلاه وتاتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمنا بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال من المسؤول عنها باعلى من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه تربتها وان ترى الحفاة العراة العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليه ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم يقول في هذا حديث عظيم اشتمل على اصول الدين ومراتبه كلها وهو منهج فريد في تعليم هذا الدين جاء على طريقه الحوار بين الرسول الملكي افضل الملائكه وهو جبريل عليه السلام وبين الرسول الانسي افضل البشر وهو محمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي للمسلمين ان يعنوا بهذا الحديث العظيم وان يستمدوا منهجهم في التعلم والتعليم منه كما كان على ذلك السلف رضوان الله عليهم وقد تضمن الحديث ذكر الملائكه وان الايمان بهم ركن من اركان الايمان وهو المقصود هنا والله اعلم كيفيه الايمان بالملائكه يعني كيف يحقق الانسان هذا الركن ازاي يبقى الانسان امن بالملائكه واتى بهذا الركن يقول الايمان بالملائكه يتضمن عده امور لابد للعبد من تحقيقها حتى يتحقق له الايمان بالملائكه وهي الاقرار بوجودهم والتصديق بهم كما دلت على ذلك النصوص المتقدمه بان الايمان بهم ركن من اركان الايمان فلا يتحقق الايمان الا بذلك يبقى اول اول جزء في هذا الايمان ان يقر ويصدق بوجودهم ان في حاجه اسمها ملائكه ربنا خلق مخلوقات اسمها ملائكه لا يقر هذا الامر ويؤمن به مع انه لا يراه ثانيا الإيمان بأنهم خلق كثير جدا لا يعلم عددهم إلا الله تعالى كما دلت على ذلك النصوص قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو أي لا يعلم جنود ربك وهم الملائكة إلا هو وذلك لكسرتهم قال بذلك بعض السلف وجاء في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث مالك ابن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاله قال ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم البيت المعمور ده كعبة أهل السماء وفي السماء السابعة وقيل أن لكل سماء بيت بيت يعني كل سماء بيت يتعبدون فيه وان بيت السماء الدنيا هو بيت العزه معلوم ان القران انزل جمله واحده على بيت في بيت العزه في ليله القدر في شهر رمضان ثم انزل على النبي صلى الله عليه وسلم فرقا ومنجما على مدار حياته فالبيت المعمور اللي هو كعبه اهل السماء هو في السماء السابعه ووردت بعض الاثار يعني قال الالباني عنها رحمه الله يثبت مجموعها هذا المعنى وهو معنى انه ينطبق على الكعبه يعني لو هبط يهبط على الكعبه يعني هو عمودي فوق الكعبه كده لكنه في السماء فالملائكه بتعبد في هذا البيت كل يوم يدخل 70000 ملك لا يرجعون اليه الى يوم القيامه يعني كل يوم هيبقى في 70000 جداد ده في البيت ده فقط فيبقى العدد قد ايه بقى لا يعلم عددهم الا الله سبحانه وتعالى ايضا حديث اخر يدل على كثره عدد الملائكه وانه لا يعلم عدو الا الله في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجحنم يومئذ لها 70 الف زمام مع كل زمام 70 الف ملك يجرونها الحديث فيه عده فوائد الفائده الاولى كثرت الملائكة فإذا الثانية عظم النار والعزو لا ناس الله عز وجل السلام فهي سبعون ألف في سبعون ألف يعني تصل بأنك بتضرب تسعة واربعين في عشرة أستعشر كم بقى كم عدد الملائكة في النهاية بقى ولو بتضرب تسعة واربعين في عشرة أستعشر يعني تقريبا ربعمية وتسعين مليار والملائكه خلقهم ايه احنا اذا ذكرنا بعض خلق ووصف الملائكه فنسقط يا امين السلامه ولذلك يعني الذين يقدمون للناس اطروحات للحياه ويقول احنا نقدم لك منهج هو الذين يبتعدون عن ديسبل علمانيين او ليبراليين او كل من يتكلم بماعز عن الدين يقول لك انا اقدم لك برنامج لهذه الحياه طيب وباقي الحيوات في حياه الدنيا في حياة البرزخ وفي الحياة الأبدية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الحقيقية أو الحياة الدائمة لو كانوا يعلمون نعمل فيها إيه بقى؟ يعني أنت هتديني بر... دا لو سلمنا إنه برنامج إصلاحي هتديني برنامج إصلاحي يصلح هذه الدار الكام سنة اللي أنا هعيش طيب وأنا لما قابل ربنا ومن الأيام بقى ولك دا ما ليش دخلي بيه ولك وده دراسة جدوى فشلة ساقطت هذه الدراسة لو تريد أن تدرس دراسة جدوى إيه الحياة التي ستعيشها وتدرس هذه الدراسة بما ينفعك فيه فأي إصلاح وأي منهة لا بد أن ينطلق من الوحي ومن الشرع ومن خالق هذا الكون حتى يكون الإنسان متسق مع هذا الكون من حوله ومع ما أراده الله عز وجل منه فدل الحديثان على كثرة الملائكة فاذا كان البيت المعمور يدخله كل يوم 70 الف ملك ثم لا يعودون اليه وانما ياتي غيرهم وجهنم ياتي بها يوم القيامه هذا العدد من الملائكة فكيف بغيرهم من الملائكة الموكلين باعمال اخرى مما لا يعلم عددهم الا خالقهم تبارك وتعالى يبقى ما هو عدد الملائكة الله اعلم نؤمن بأنهم من الكسرة بحيث لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى ثالثا حتى يتحقق الإيمان بالملائكة لا بد من الإقرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليهم وشرفهم عنده كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقال جل وعلا بايدي سفر كرام برر فوصفهم بانهم مكرمون منه سبحانه ولذلك اللي بيسب الملائكه بيكفر عشان كده يا ربنا بيكرمهم يا ربنا بيقول لك هؤلاء خلقي انا اكرمهم واجلهم وارفع مكانتهم فانت تسبهم يبقى كان انت ايه بتتنقص من رب العالمين سبحانه وتعالى فسب لو فتحت اي كتاب من كتب الرد في الفقه اقولك ان سب الملائكه كفر سب ملك من الملائكه كفر سب نبي من الانبياء كفر سب لعازر جل كفر كفر المخلعي من لا فيش كلام رده ليه احنا نقول هو لا اين ربنا سبحانه وتعالى رفع قدرهم واخبر انهم مكرمون منه سبحانه وتعالى وقالت تعالى في حقهم فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فوصفاهم بانهم عنده وهذا تشريف لهم مع مقام التعبد له بلا سامه كما انه تعالى اقسم بهم في غير موطن من كتابه وهذا لشرفهم عنده فقال تعالى والصافات صفا من الصفات الملائكه ولدي احد صفات الملائكه انهم منظمون تنظيما عجيبا في الحديث في البخاري الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربهم قال وكيف يصفون الملائكه قال يتمون الصف الاول فالاول يتراصون في الصف وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صف فالملائكه مخلوقات شديده التنظيم شديده التنظيم وايضا هذا ما يتخلق بهم فيه واما يقتدى بهم فيه والصفات صف فزاجرات زجره ايضا هو الملائكه فالتاليات ذكرى كل دولت من الملائكه وقال عز وجل فالثارقات فرقه فالملقيات ذكر فبيقصد بالملائكه في كل هذه الايات وشواهد صور اكرام الملائكه وتنوع اساليبها وتنوع اساليبها وتعدد سياقاتها من كتاب الله كثيره لا تخفى على متدبر مما يحتم تقرير هذا في الشرع والله اعلم بما يحتم تقرير هذا في الشرع والله اعلم رابعا من الايمان بالملائكه حتى يتحقق الايمان بالملائكه اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في الفضل والمنزله عند الله تعالى على ما دلت على ذلك النصوص يبقى الملائكه كلهم ليسوا في مرتبه واحده من الفضل قال تعالى الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يبقى ابو عز جل يصطف منهم وقال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير يبقى الله عز وجل هو الذي له الاصطفاء والاجتباء والاختيار يختار من الملائكه بعضهم فيكونوا اعلى قدرا من بعض كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال عز وجل: "ل يستنكر المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون فاخبرني فيه ملائكه ايه مقربون فاخبر ان منهم مصطفين مصطفين بالرساله ومقربين فدل على فضلهم على غيرهم وافضل الملائكه وافضل الملائكه المقربون مع حمله العرش وافضل المقربين الملائكه الثلاثه الوالد ذكرهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به صلاه الليل فيقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده فكان يخص هؤلاء بالذكر لفضلهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى وافضل هؤلاء الثلاثه هو جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي فشرفه بشرف بشرف وظيفته وقد ذكره الله في كتابه بما لم يذكر غيره من الملائكه وسماه باشرف الاسماء ووصفه باحسن الصفات فمن اسمائه اي من اسماء جبريل الروح قال تعالى نزل به الروح الامين وقال عز وجل تنزل الملائكه والروح فيها اي في ليله القدر وورد هذا الاسم مضافا الى الله تعالى اضافه تشريف قال تعالى فارسلنا اليها روحنا و فتمثل لها بشرا سويه وورد مضافا الى القدس الى القدس قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك والقدس هو الله على الصحيح من اقوال المفسرين فهنا في خلاف هي فيها خلاف هو مرجح هنا القول بان القدس والله سبحانه وتعالى ومما جاء في وصفه قوله تعالى انه لا قول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وقال تعالى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى فصفه الله تعالى بانه رسول وانه كريم عنده وانه ذو قوه ومكانه عند ربه سبحانه وانه مطاع في السماوات وانه امين على الوحي وانه ذو مره اي مظهر حسن خامسا في الايمان بالملائكه حتى يتم للعبد الايمان بالملائكه وتحقيق هذا الركن يقول موالاتهم والحذر من عداوتهم لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض طيب الملائكه داخلين في المؤمنين ولا يعني هؤلاء عباد الرحمن مؤمنون ام غير مؤمنين طيب الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يبقى واجب علينا ان احنا نتولى كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا احنا ادخلوا في وصف الايمان شرط تدخل في ذكره وصف الايمان فدخل الملائكه في هذه الايه لانه مؤمنون قائمون بطاعه ربهم كما اخبر الله عنهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون واخبر جل وعلا عن موالاه الملائكه لرسوله وللمؤمنين فقال وانت ظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وقال عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وقال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا فوجبت موالاه الملائكه على المؤمنين لموالاتهم لهم ونصرهم وتأييدهم واستغفارهم لهم وقد حذر الله تعالى من عداوه الملائكه فقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين يبقى اللي هيعادي الملائكه هيبقى ايه هيبقى كافر وكده بس وربنا هيعديه فاخبر ان عداوه الملائكه موجبه لعداوه الله وسخطه وذلك لانهم انما يصدرون عن امره وحكمه فمن عاداهم فقد عادى ربه سادسا الاعتقاد بان الملائكه خلق من خلق الله لا شان لهم في الخلق والتدبير وتصريف الامور بل هم جند من جند الله يعملون بامر الله والله تعالى هو الذي بيده الامر كله لا شريك له في ذلك كما انه لا يجوز صرف شيء من انواع العباده اليهم بل يجب اخلاص العباده للخالقهم وخالق الخلق اجمعين الذي لا شريك له في ألوهية ربوبيته وألوهيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته وقد بين الله تعالى ذلك فقال عز من قائل ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامرِه يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون لمن الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني اله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فاخبر سبحانه انه لم يأمر بعبادتهم وكيف يأمر بعبادتهم وهي كفر بالله العظيم ثم ابطل تعالى دعوى من زعم ان الملائكه بنات الله ونزه نفسه عن ذلك وبين انهم عباد مكرمون بكرامته لهم عاملون بأمره مشفقون من خشيته وانهم لا يملكون الشفاعه لاحد الا من رضي الله تعالى عنه من اهل التوحيد ثم ختم السياقه ببيان جزاء من ادعى الالوهيه الالوهيه منهم وان جزاءه جهنم فظهر من ذلك انهم عباد مربوبون لا حول لهم ولا قوه الا بربهم وخالقهم سابعا الايمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكه على وجه الخصوص في الكتاب والسنه يعني يؤمن بان هناك ملك يسمى جبريل ومليك يسمى ميكائيل واسرافيل ومالك وهاروت وماروت ورضوان طبعا رضوان دي فيها رضوان اللي هو ملك ايه خزن الجن هو ما هي مذكوره ذكرها ابن كثير في البدايه والنهايه وهي موجوده في بعض الاثار لكن الاثار دي لا تصح او اسندها لا تخلو كلها من ضعف ومنكر ونكير وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم وبرضه اللي ورد اسمه منتشر جدا في بين عموم الناس وذكروا ايضا ابي كثير اللي هو عزرائيل اللي هو ملك الموت مش عزرائيل مش بالفتحه عزرائيل فعزرائيل ورد في بعض الاثار لكنها ضعيفه لا تثبت ان ملك الموت عزرائيل وطبعا ليه بقى بنقول اهميه ان احنا بنقول ايه هنا ان الاثار دي لا تثبت ايه الفايده فايده ان الباب ده كله مبني على ايه على الخبر يعني لا نثبته الا ما اثبته الايه الخبر فاذا كان لم يثبت لدينا بخبر صحيح هذه المعلومه فليس اقل مننا نقول ايه ان الصواب هنا ي- يجب الايمان بمن ورد ذكرهم مصرحا به فليس اقل ان نقول هذه الاسماء محل اختلاف اللي هيضعف الاحاديث وهم غالبيه اهل الحديث بيضعفوا الاحاديث ديت فلا يثبتون ان ملك الجنه ان خازن الجنه اسمه رضوان يقول هناك خازن للجنه عرفنا من من الحديث الصحيح امرتو بك الا افتح لاحد قبلك لما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم للجنه فيقول من انت فيقول انا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك امرت الا افتح الاحد قبلك يبقى احنا عرفنا ان الجنه ليها خازن وليها ملك لكن اسمه ايه حتى نسبته لابد يصل الينا خبر صحيح في هذا وهمنكر ونكير اللي هم الملكان اللذان يسالان العبد في القبر ودول وردت فيهم احاديث صحيحه وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم وكذلك من جاءت النصوص بالاخبار عنهم بالوصف كرقيب وعتيد طبعا برضه من الاخطاء الشائعه ان هم ناس تظن ان كل انسان له ملكان موكلان بكتابه اعماله ده امر صحيح يقول لك ملك اسمه رقيب وملك اسمه عتيد لا لا الملك ده اسمه رقيب ولا الملك ده اسمه عتيد رقيب وعتيد دي وصف لكل واحد منهم رقيب يعني حاضر وشاهد ومراقب وعتيد يعني معد لذلك لا يفلت منه لا كلمه ولا حرف ولا تسرب فده وصف للملك اللي بيسجل مش اسمه مش اسمه رقيب والثاني اسمه عتيد لا كل ملك من الملكين اسمه رقيب يوصف بانه رقيب وعتيد فهذا هو الوصف رقيب وعتيد او بذكر وظيفته كملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت هل اسمه عزرايل ولا الله اعلم طالما ان الحديث لم يثبت فيه وملك الجبال كما في الحديث الصحيح ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك الجبال في قصه الطائف لما قد سمع ما قاله قومك لك فان امرته اطبق عليهم الاخشبين اللي هو الجبلين في مكه يبقى في ملك الجبال وفي ملك الموت او من جاءت النصوص بذكر وظائفهم في الجمله كحملة العرش فنحن نؤمن ان هناك ملائكه يحملون العرش ما هي اسمائهم الله اعلم على فكره اسمائهم دي وردت في حديث ضعيفه برضه وردت وموجوده في ابيات شعر واجد ان ابن القيم في فنونيه تقريبا ذاكر منها اجزاء وردت والكرام الكاتبين دي ايضا الملائكه ورد بهذا الوصف والملائكه الموكلين بحفظ الخلق مين الملائكه الموكلين بحفظ الخلق موجوده في سوره ايه الرعد ذكر الخير لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر لا ومذكوره في سوره ايه كمان الانعام الانعام حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسولنا ويرسلوا عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموتى بفتر رسولهم هم لا يفرطون فهم الحفظة ذولة اللي موجودين في سورة الأنعام ولموجودين في سورة الرعد والإنسان لما يتعجب عليه شوف هذا الرب الكريم والله يعني الإنسان اللي, اللي بيعرض عن عبادة رب الله سبحانه وتعالى واللي بيتنكى بالطريق ولا يستقيم يعني كيف يقوى قلبه على بشهد العصيان وعلى أن يخلف رب العالمين إزاي يعني خير ربنا سبحانه وتعالى يوكل بكل انسان منا ملائكه فاحفظه من الجن وتحفظه من الهوام يحفظك في وقت نومك فاذا قدر الله شيئا خلى بينك خلى بينك وبين يعني تخلت عنك هذه الملائكه حتى يقع قدر الله سبحانه وتعالى لكن الملائكه دي موكله بحفظ الانسان بحفظ الانسان والموكلين بحفظ الاجنه والارحام الحديث المشهور حديث يجمع خلق احدكم في بطن امه 140 يوما مضفه ثم 40 ثم يكون لذلك علاقه ثم يكون لذلك مضغه ثم يرسل الملك ايوه ففي ملك الموكل بالارحام اللي هو ارسال الروح وتشكل النطفه والكرام الكاتبين والموكلين بحفظ الخلق والموكلين بحفظ الاجنة والارحام وطواف البيت المعمور الذين يطوفون بالبيت المعمور والملائكه السياحين من الملائكه السياحين هؤلاء الذين اه يسيحون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر فاذا راوا قوما يذكرون الله تنادوا ينادوا بعضهم الهموا الى حاجتكم فيحفونهم ويذكرون عند الله سبحانه وتعالى الى اخر من اخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم عنه فيجب الايمان بذلك ايمانا مفصلا على نحو ما جاء في النصوص من اسمائهم وصفاتهم ووظائفهم واخبارهم والتصديق بكل ذلك مما سياتي بيانه في المبحث القادم ان شاء الله تعالى فهذه جمله ما يجب اعتقاده في حق الملائكه الكرام مما دلت عليه النصوص الشرعيه والله تعالى اعلم قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم